ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا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 اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اعذنا واعذهم من سيء الاسقام اللهم اعذنا جميعا والمسلمين من سيء الاسقام ومن امراض السرطان والامراض الفتاكه اللهم اشف مرضى السرطان اللهم اشف مرضى السرطان اللهم اشف مرضى السرطان مرض والامراض الفتاكه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا شفاء الا شفاءك اللهم لا شفاء الا شفاءك اللهم لا شفاء الا شفاءك نسالك باسمك العظيم ان تشفيهم يا ذا الجلال والاكرام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 وأصحابنا وذوي أرحامنا وعلمائنا وشيوخنا ومن أغصانا واستغصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك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 وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم كل إخواننا في فلسطين اللهم كل إخواننا في كل مكان اللهم إنهم مستضعفين فقوهم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم في سوريا وليبيا اللهم انصرهم في كل مكان اللهم أنجل المستضعفين من المؤمنين في اليمن والصومال وفي كل مكان يا رحيم يا رحمن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 يا خير من خلا به وحيد ويا أرحم من آوى إليه طريد إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران يا رحيم يا رحمن اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة ونحن في صحة وسلام وأمن وإيمان يا رحيم يا رحمان اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو وأعذنا من الشر فوق ما نحذر اللهم آمنا في أوطاننا اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى